و أ ي ا ت ه ا ا ل أ خ و ا ت الفضليات في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ه ا د ئ ة ا ل م ب ا ر ك ة و أ س أ ل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا الوقت أ ن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أ ع ل ى جنات ا ل ك ل بغير حساب ولا عذاب وهو راض عنا مع أ م ه ا ت ن ا وابائنا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا يا رب العالمين رب ثم أ ت ع ى الله جل وعلا أ ن يرزقنا جميعا حسن ا ل ق ا ت م ة و أ ن يشفي جميع مرضانا م ر ض المسلمين اللهم ش ف ي جميع مرضانا م ر ض المسلمين وارحم جميع موتانا و م و ت المسلمين بفضلك وكرمك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن وبعد أ ي ه ا الكرام ا ل أ ح ب ا ب الموت يتخطف الناس ا ل آ ن الموت يحيط بنا ا ل آ ن من أ م ا م ن ا ومن خلفنا فعلا ومن لم يتعظ ب ر ؤ ي ة الموت دونه فسوف يتعظ به غيره فكفى بالموت واعظا هذا هو لقائي معكم كفى بالموت واعظا لقد جاء هذا البلاء كورونا ففرق بين أ ح ب ا ب كثيرين فرق الوالد عن ولده وفرق ا ل أ خ ت عن أ خ ت ه ا فرق ا ل أ م عن بنيها وفرق الحبيب عن حبيبه فقدنا أ ح ب ة كثر وهي ت ذ ك ر ة من ربنا لنا كفى بالموت واعظا الموت يدركنا من خلفنا والموت ي أ ت ي من أ م ا م ن ا كما قال الله جل وعلا قل إ ن الموت الذي تفرون منه ف إ ن ه ملاقيكم م ل انت ق ي ك م أ بتهرب وتبص وراك خايف ليجي ل ي ت ه قبلك قدامك والعكس لو أ ن ت ماشي في طريقك مش داري هيجر وراك الموت يمسكك اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي ه د ة فالموت من أ م ا م ك ف إ ن ه ملاقيكم والموت من خلفك يدرككم الموت وكفى بهذا الموت و ع و ا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م من نظر إ ل ى ا ل ح ي ا ة كما ينظر إ ل ى الامواج ولم ينتبه أ ن هذه ا ل أ م و ا ج ليست هي التي راها منذ دقائق ف ا ل م و ج ة ت أ ت ي وتموت و ت أ ت ي م و ج ة أ خ ر ى وتموت وهو يظن أ ن البحر لا زالت امواجه كما هي أ ب د ا لقد ماتت أ م و ا ج ك ث ي ر ة رايتها أ ي ت ه لقد ماتت أمواج ك ث ر ر ة أ ي وما ترى ا ل آ ن وما ترى ا ل آ ن هو الذي يدفعك لحتفك أ ن ت فكفى بالموت واعظا وكل من عليها فان لقد نزل جبريل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل آ ي ة إ ن ك ميت و إ ن ه م ي ت و ن هو النبي ل س م ا ت مع أ ن ه ما مات و أ ن ز ل الله عليه ا ل ق ر آ ن هو حي لكنه ق ا د له فيه إ ن ك ميت ا ع ت ب ر نفسك ميت كلنا كذلك فالموت الذي تخطانا ل ي أ ت ي غيرنا غدا سيتخطى غيرنا ليصل إ ل ي ن ا الموت الذي أ م س أ و اليوم تخطانا ليصل إ ل ى غيرنا غدا يتخطى غيرنا ليدركنا و أ ن ا في المستشفى اليوم مرت على المكان الذي يغسل فيه ف ر أ ي ت ميتا ممددا كل يوم ندفن ميتا ولا نتعظ ربما نكون نحن في هذا المكان قريبا قريبا جدا قريبا جدا فالموت فعلا ا ل آ ن قريب تخطف الرجال والنساء الكبار والصغار الشباب والشيوخ ا ل أ ص ح ا ء والمرضى هي ر س ا ل ة من الله جل وعلا لكي تتعظ بالموت لقد أتى, النبي لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ق ب ر ة ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي ونفسي يا رسول الله أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ق ب ر ة كما في الحديث الصحيح الذي ر و ا مسلم حديث ابي ر ي ر ه اتى النبي ا ل م ق ب ر ة ف ز ر ف ا ل د م و ع ورق قلبه فرجع إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة قائلا إ ن ي قد نهيتكم عن ز ي ا ر ة ا ل ك ب و ر أ ل ا فزروها ف إ ن ه ا ترق القلب وتدمع العين وتذكر ا ل آ خ ر ة ولا تقول هجرا الحديثنا اليوم دول ا فقال الحديث ده الا فزروها ف إ ن ه ا تذكركم ا ل آ خ ر ة ف إ ن ه ا ترق القلب تدمع العين تذكر ا ل آ خ ر ه لا تكونوا هجرة عما ده حنا الكبر عندنا في ل اللي كل ب صحبي ي غاري قدامي و وعند وعند عند وعند مننا واحد الآن ه من ي ع ر ف ه أصيب أو م ر ض أو س ب ق ه إلى ا ل الآخرة د ا ر إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون يا من تظن أ ن ك عشت ونجوت ليس ب إ ر ا د ت ك ولا بمناعتك ولا بقوتك ولا بصحتك ولا بمحافظتك على نفسك و إ ن م ا بلطف ربك بك لكن أ ر ب لك لتكون ر س ا ل ة حين يموت غيرك أ م ا م ك المفترض أ ن يحيا م و ا ت قلبك فكفى بالموت واعظا لقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد عش ما شئت ف إ ن ك ميت فتعيش وبعدين تموت عش ي ما شئت ف إ ن ك ميت و أ ح ب ب من شئت فانك إ ن ك م ف ر ق ه وأحبب م شئت ف إ ن مفارقه و أ ع م ل ما شئت ف إ ن ك مجزي به يعني بعدما النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جبريل قال له انك خلاص هتموت ب ي ف ك ر بالموت و إ ن غيرك ب ر ض و من أ ح ب ا ب ك هيموت يانت يا هتموت يا ه وهتفرقه ي م و و ه ت عشان كده المفروض ايه اشتغل بعد ربنا اعمل تقرب إ ل ى الله قوم الليل صل ي بعد ما قاله الاثنين ا ل أ و ل ي ن شوف اللي بعدهم عش ما شئت ف إ ن ك ميت و أ ح ب ب من شئت ف إ ن ك مفارقه و أ ع م ل ما شئت ف إ ن ك مجزي به واعلم أ ن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس كان ا ل د ق ا ق يقول من أكثر ذكر من اكثر ل م من و ت أ من ذكر الموت أ ك ر م ه الله بثلاث بتعجيل ا ل ت و ب ة و ق ن ا ع ة القلب ونشاط ا ل ع ب ا د ة لما تعرف أ ن ه ا تموت خلاص أ ر ا د ربنا هذه ف ت ا ة من ا ل م ن ي ا بدون توضيح أ ك ث ر من ذلك ف ت ا ة من ا ل م ن ي ا تزوجت و أ ن ج ب ت ابنتين أو ولدين ثم ابتليت الله بسرطان في البلعوم شاره البلعوم خ ا ص ا ل ح ن ج ر ة جزء من ا ل ق ص ب ة ا ل ه و ا ئ ي ة شاره كل ده وبقيت ثلاثه ش ر س ن ة بدون كلام ب ا ل إ ش ا ر ة فقط كانت تشرب الماء تخرجه دما ر أ ت الموت ر أ ت الموت ورزق ت بابنين آ خ ر ي ن وهي في هذا المرض سبحان الله عندها ا ر ب ع ة أ ب ن ا ء تشرب الماء تخرج دما تقول هي أ ن ا ر أ ي ت الموت لما حسب بذلك أ و ر أ ت ذلك أ و جاءتها ر س ا ل ة من الله جل وعلا بذلك تحولت حياتها فبقيت في دار الأيتام، ترب الأيتام، من الأيتام، تطخد الأيتام، تنظف تربي بدأت الأيتام الأيتام الأيتام الأيتام للأيتام حياتها تطعت تطخد تتغير دار من كانت ر س ا ل ة من الله بقرب أ ج ل ه ا مع أ ن ه ا عاشت ثلاثه ش س ن ة حين علمت هذه ا ل ق ص ة أ ن ا أ ق و ل لك أ ن ت ممكن ما يمر عليك ثلاثه ع ش يوم لسه واحد بيلح علي ا يدخل في المستشفى مش ل ق ي ن له مكان د و ر ن ا على مكان دخل النهارده لقيته بتغسل لقيته بتغسل من امبارح ولا اقول امبارح معدش ا عليه أ ي ا م فمن أ ك ث ر من ذكر الموت يقنع قلبه الدنيا معدش ا يتسوى ح ا ج ة ب ا ل ن س ب ة ل ه خلاص هيسيبها باهل ق إ ي ه ه ي ب ن المين هيعمر لمين هيعمر ربنا ب ا ه يعمر هناك ع ن د ه ق ن ا ع ة في القلب وتعجيل ا ل ت و ب ة يا رب تب علينا لنتوب تعجيل ا ل ت و ب ة لانه أ ن ممكن يكون ه أعجل ل م م م و ت ك يكون أعجل فيعجل أعجل و ب ا لو ت ب ة لأنه لو جاءه الموت قبل أ ن يتوب هو والكفر سواء كما قال الله جل وعلا إ ن م ا ا ل ت و ب ة على الله للذين يعملون السوء ب ج ه ا ل ة ثم يتوبون من قريب يعني بسرعة ف أ و ل ئ ك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وليست ا ل ت و ب ة للذين يعملون السيئات حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت قال إ ن ي تبت ا ل آ ن ولا الذين يموتون هم كفار أ و ل ئ ك اعتدنا لهم عذابا أ ل ي م ا هؤلاء جميعا الذين أ خ ر و ا التوبه رغم أ ن ه م ر أ و ا الموت إ ل ى أ ن ر أ و ا الموت هم والكفار سواء اولئك اعتدنا لهم عذابا أ ل ي م ا فمن أ ك ث ر من ذكر الموت عجل التوبه ة أ ك م الله بالعجيل ا ل ت و ب ة و ق ن ا ع ة القلب ونشاط العباده ة الحاجة بتلحق قبل تأبر تام لم يسألني السؤال ما بنا دايماً يعد ا الفتح الدعوي يعني أمي والأسف تحرك في الصعيد و ي ب ن ا يرد الدعوه خيرا مما كانت فكنت أ ع ا ت ب أو أولام في أ ن ي أ ت ح ر ك ولا أ س ت ر ي ح أ ن م س و ي ا ت قليله يعني اترك بيتي بال... بالاسبوعين من هنا وهناك أ ر ك ب ط ي ا ر ة هنا واركب س ي ا ر ة هنا وتحرك بالدراجه هنا و م ش ي هنا ممكن سبع محاضرات في اليوم كانوا بكرة بالراحة أنا أقول أقول لو أموت له له طب لو أنا أموت بكرة. هقول لي نفسي ب ادوس ل واللبز لكل ر ا ح ة ج ه ي يعني طب بس عشي طعب ت ك م لان ش عرفت إن اقبل ربنا بسرعه احمد ر ربنا عشان لما قدام ه ذ السعي ا ومن اراد ا ل ا خ ر ة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ة ف ل الموت ي يتذكر ا لنفسك تقول طب بكرة طب لو أنا هموت بكرة أعمل النهاردة فلان اللي هموت أنا أنت ظلمك هتموت بكرة س ا النهاردة ولا لا م ه فلان اللي ن ت واخد فلوسه طب أ ن ا أدهاله ولا استنى هموت بكرة ش و ي ة في ل ل ل ا ا ن أ ن العباده هزأته قدام ا ن ا ولا س أسترضيه أروح ب د يومين ط هموت أعمل بكرة النفسك ك إيه حط ستهون ن ش ط في العبادة س ت عليك ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ك غدا تجازى عليها قال الله جل وعلا لاده كبيره اوي وان ليس للانسان الا ما سعى وان أ سعى سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى يعني اللي هيقف ان ل ق ل ا ص هي اب ربنا والا يرى عمله ربنا عز وجل هيسعى بها ي ق ر ي فينشط في العباده ة فينشط في ا ل ط ا ع ة و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى و أ ن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء ا ل أ و ف ى فكفى بالموت و ع ظ ا كل شيء هالك إ ل ا وجهه مش هتلح تتمتع مش هتلحق تتمتع بفلوسك ولا ت ل ح ق ت ف ر ح بجوزك ولا ت ل ح ق ت ف ر ح بابنك ولا ت ل ح ق ت ف ر ح ب ج و ا ج بنتك أ ن ا مش بقنطك ولا ب ي أ س ك ولا بقلقك انما بقولك بجد ممكن كده لما دخل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود دخل النبي على زوجته رمله بنت أ ب ي سفيان أ م ح ب ي ب ة دخل النبي عليها ف إ ذ هي تدعو الله جل وعلا شوف الدعاء ده وقل لي ر أ ي ك فيه قالت اللهم متعني اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم و ب أ ب ي أ ب ي سفيان و ب أ خ ي م ع ا و ي ة معنى دعاء يعني يا رب افرح باخي افرح أ بجوازه يا رب ف ر ح ن ي بزوجي أ ت ه ن ى معاه يا رب ف ر ح ن ي بابويا ماشوفلهش ام ليوم... ما وحش ربنا يخليهولي ا ل د ع و ة بتاعه المصريين اللي ماتنفعش أ ص ل ا ربنا يخليهولي مافيش حد هيبقى لحد لو ك ل م ة يخلي تقصد ب ه ا يبقي متحرمش ا منك أ ب د ا مش المصريين ما تحرمش منك هي هي أرمك متع بيهم ما تحرمش منهم للدعب لو السيدة أبدا كده أبدا ده تحت الكلام هي هي معنى فقال لها رسول الله لا اعلمك انت طيب ماشي طب يا ي وأأمين ندعو واحد رب و م ا تحرمك ن انت كمان لا قاد لقد لها النبي عسلم معلما لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام عسلم سألت مضروبة م ع د و د ة و أ ر ز ا ق م ك س و م ة لا ه م كم يوم ومش حد ي ت م ت ع بعد و أ ي ا م م ع د و د ة و أ ر ز ا ق م ك س و م ة خد الرزق اللي قصم ربنا الله سيام ربنا واجال م ع د و د ة باليوم بالنفس ب ا ل ل ح ظ ة ب ا ل ه ن ي ه ة م ع د و د ة بالضبط أ ح ص ى الله كل شيء ع د د م ع ر و ف ة بالضبط لقد س أ ل ت الله لاجال مضروبه و أ ي ا م م ع د و د ة و أ ر ز ا ق م ق س و م ة لن يعجل شيء قبل أ ج ل ه و لن يؤخر شيء بعد أ ج ل ه و لو س أ ل ت الله أ ن يجيرك و لو س أ ل ت الله أ ن يعيذك من عذاب في النار و عذاب في القبر كان خيرا لك و أ ف ض ل يعني ايام نخش القبر اذن باب الهي ا ي ب ق ى ل ك في القبر ر ب ن ي يكرمك في القبر ويوسع فيك وما بعد القبر في لقاء الله والدار ا ل آ خ ر ه فكل من عليها فان وكل شيء هالك إ ل ا وجهه و ا ل آ ي ة كررها الله في ا ل ق ر آ ن مرات كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت في س و ر ة آ ل عمران و إ ن م ا توفون أ ج و ر ك م يوم ا ل ق ي ا م ة فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فلا تغرنك تغرن لما بنى هارون الرشيد قصرا عظيما جمله وشيده و أ ح س ن جزره و أ ع م د ت ه و أ ن و ا ر ه وفرشه وقال إ ي ت ه ي بالشعراء يصف هذا هاتو الشعراء ش ي فدخل النعيم الشعراء هذا يصف الجدار وذاك يصف الفرش وثالث يصف السقف وراب يصف ا ل أ ن و ا ر وجاء أبو هارون العتاهية شاعر الزهد دخل على هارون الرشيد فقال يا أمير المؤمنين عش ما بدى لك سالماً أمير بدى دخل على لك عش عش ما بدا لك سالما في ظل ش ا ه ق ة القصور يسرح عليك بما اشتهيت لدى الرواح أ و البكور بقول له ت م ت ع زي ما ت عاوز اطلب اللي انت عاوزه ما بدا لك في ه ذ ا القصور ا ل ش ا ه ق ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ج م ي ل ة يسرح اللي انت نفسه فيه ي ج ي ل ك ق د ا م ك بما اشتهيت ص ب ا ح م س ا ء لدى الرواح أ و البكور عش ما بدا لك سالما في ظل ش ا ه ق ة القصور يسرح عليك بما اشتهيت لدى الرواح او البكور ف إ ذ ا النفوس تغرغرت في ظل ح ش ر ج ة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إ ل ا في غرور فإذا, فاذا النفوس تغرغرت في ظل ح ش ر ج ة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت الا في غرور وما الحياه الدنيا الا متاع ا ل غرور متاع زائل فاذا لقيت الله وقرب الموت تعرف انها كانت غرور غرتك الدنيا غرك نعيمها غرك ستر الله عليك فيها غرتك الفتن من حولك دونها غرك شياطينها غرك ك و ر ن ا ء السوء فيها غركم بالله غرور الشيطان فهناك تعلم م و ك ن ا ما كنت إ ل ا في غرور فبكى هارون الرشيد فقال الشعراء ا ل أ ب ا ل ع ت ا ه ي ة جاء بك لتسعده في يوم قصر يوم افتتاح القصر جاء بك لتسعده ف أ ح ز ن ت ه فقال هارون الرشيد ا ل خ ل ي ف ة الصالح وكان وقافا عند كلام الله وكلام رسوله قال للشعراء دعوه دعوه ف إ ن ه راانا ن في غفلة ف أ ر د أ ي ن ن ب ه في إ ن رآنا ه ف غ ف ل ة ف أ ر ا د أ ن ينبهنا كل الموت نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون الذي ابتلي بالنعيم وباللذات وبالقصور وبالملك وبالمال إ ل ي ن ا يرجعون والذي ابتلي بالضراء واللاواء والمرض والبلاء والجوع والتعب و ا ل آ ل ا م و ا ل ل أ و ا ء إ ل ي ن ا ترجعون الكل, سيرجع الكل سيموت ر ج ع الكل س ي وكفى بالموت واعظارا يموت ا ل أ خ ي ا ر ويموت ا ل أ ش ر ا ر يموت ا ل ص ا ل ع و ن ويموت الطالحون يموت الطيبون ويموت الخبيثون والكل سيموت ثم نلقى الله جل وعلا إ ل ي ن ا ترجعون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ثم إ ل ي ن ا ترجعون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ثم إ ل ي ن ا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أ ف ا ن مت فهم الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت يقولها ربنا لنبينا ا عسلام ما فيش حد أ ب ل ك خلت ولست ب د ع من الخلق يا رسول الله ستموت كما مات من قبلك و سيموت من بعدك كما مت ي إ ن ك ميت و إ ن ه ميت م و ن و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله رسول أ ف ا ن مات أ و قتلا انقلبتم على أ ع ق ا ب ك م مات رسول الله فهل ستقلدون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل عليه ابنته ف ا ط م ة فتقول و ا كرب ابتاه حسيت بالكرب ز ق ت م ر ا ر ة الموت تعبت يا رسول الله قال له قالت له ل ق ا له و ا كرب ابتاه فقال لها النبي عليه الصلاه ولا كرب على أ ب ي ك بعد الموت بعد اليوم, لا كرب على أبيك بعد اليوم فلقد ر أ ت ه ع ا ئ ش ة وهو يمسح عرق جبينه يموت بعرق الجبين وهو يقول في آقل كلماته في صحى البخاري لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن للموت لسكرات مات رسول الله هو ابن الثلاث وستين ومات ولده وهو ابن ث م ا ن ي ة عشر شهرا إ ب ر ا ه ي م ابن النبي نبي ح ط في الترب ب إ ي د ه وتنزل دموع ا ل ر ح م ة على وجنتين وهو يقول إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون يحتسبه عند الله جل وعلا يقول له عبد الرحمن و أ ن ت يا رسول الله قال إ ن العين لتدمع و إ ن القلب ليحزن و إ ن ا لفراقك يا إ ب ر ا ه ي م ولمحزونون ولمحزونون ا ولا نقول الا ما يرضي ربنا, ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فيا عبد الله الموت يدركك والموت يلحق بك إ ن ه ملاقيكم يدرككم الموت حولك الموت ا ل آ ن من كل مكان والله جل وعلا إ ذ ا أ ر ا د قبضك قبضك في أ ي مكان تقدره لك لو أ ن ت في مصر وربنا كتبلك تقبض في ا ل س ع و د ي ة هيجيبلك ت أ ش ي ر ه عمل هناك هيجيبلك واحد يديك ه د ي ة عمره عشان تموت هناك أ ن ت بتجري لحتفك أ ن ت بتجري لقضاء الله جل وعلا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د الله قبض عبد ب أ ر ض جعل له فيها حاجه ة الحديث الإمام رأى والطوراني من وصحاه الألباني رحمه الله تعالى أخي بيحكي لي أخي سعودي حبيبي فاضل كان في كلية الدعوة في الرياض لي كلية أخي أخي بيحكي حبيبي بيدرس سعودي في في رحمه وبيسكن في م د ي ن ة في طريق ا ل رياض م ك ة اسمها ا ل ق و ي ع ي ة أ خ ي حبيب حكى لي فهو بديس ياخد سيارته يوم الخميس ويرجع على بلده مئه وثمانين كيلو ومئتين كيلو ب ق ل سبحان الله أ ن ا ج ا ي ب ا ل ع ر ب ي ة قلت ما اروح أ خ ذ أ ي حد معايا في الطريق خد واحد ص ا ح ب ه وكلم واحد ت ا ن ي خ ذ ه معه ا و خ ذ واحد تقريبا في عضو هيئه التدريس ر ك ب ه ا ل ث ل ا ث ة معه ا في ا ل س ي ا ر ة وهو راجع م ا ش ي معه واحد من بلده واحد من ب ل د ت ا ن ي سيجيبوه ويركبه من هناك واحد من بلده ث ا ل ث ة وخذه معه ا ب يقول أنا, انا كنت م ف و د أ م ش ي من ثلاثه اربع ساعات مش عاوز أ م ش ي لوحدي أ خ ر ت نفس الوقت لما جبتهم وركبه معه ا و ص ي ب بحادث س ي ا ر ة ا ل ث ل ا ث ة مات وهو ا ل ل ي نجا ك أ ن ه ي ب ح ر عليهم ع ا ل و ا ع ش ا ن م ل ك الميت م ن ت ص ر ك م هناك سبحان الله طب وهو ده السواق د ه ه و الذي يقبض اول شخص ي ق ب ط و ب ت ص د م ويتطبق ص د ر ده ه و أ و ل شخص يموت ربنا مش كاتب لا يكتب ا له هو حتى يحيي الله جل وعلا قلبه بموت هؤلاء و ا ل أ م ث ل ة ك ث ي ر ة الحاصل أ ي ه ا الكرام و ا ل أ ح ب ا ب أ ذ ك ر الموت ا ل آ ن لا ت ن س ى أذكر ا ل الآن لا م و ت تنسى بل مش أ ذ ك ر الموت أ ك ث ر من ذكر الموت اكثر ن عنها يتلاوي داما من ذكر الموت كما ح ث ك النبي عسرى عشان, عشان الدنيا ما ت... بالنسبه لك تلدت فيها ما تسويش ح ا ج ة أ ك ث ر من ذكر الموت عشان لو أ ن ت ظالم ترجح أ ك ث ر من ذكر الموت عشان لو أ ن ت بتاكل حرام توقف أ ك ث ر من ذكر الموت عشان لو أ ن ت نايم ومغتاب واحد قبل ما تنام تقول له سامحني أ ك ث ر من ذكر الموت وانت ل ص صاحي من النوم عشان لما تخرج ما تعملش غلط بتمد ن ايدك الحرام ما ت خ ت ل س م اكثر تبصش على غلط أكثر من ذكر الموت عشان الدنيا بالنسبة كما رجليك أكثر ن ذكر ل م الهموم و ت عشان حثك النبي صلى الله عليه وسلم في ا ح د ي ث ص ح ي ح كما راه الترمذي أ ك ث ر من ذكر هادم ل ل ذ ا ت الموت في ز ي ا د ة عند البزار وكل الرواد ص ح ي ح ة قول النبي ع ل ي الصلاه و س ل م ف إ ن ه لم يذكره أ ح د في ضيق من العيش إ ل ا وسع عليه المخنوق يروح ل غ س الميت يروح يقعد قدام قبر مفتوح يروح يشوف اللي بيموتوا في المستشفيات المخنوق اللي تعبان في الدنيا اللي مش لاقي ياكل اللي مهموم يروح هيحس إ ن حتى خلاص يبقى عند ربنا الساعه إ ن شاء الله عايش ان ربنا فرج عنه واللي مشغول بالدنيا وبيلعب في الدنيا ومشغول ومتاعها ش غ و ل ب ف يروح يشوف الموت يحمل قبر يشارك في غسل ميت يدخل قبر مفتوح ويقعد فيه ويشوف يوقف قدام قبر مفتوح يقعد لوحده في شارع كده في م ق ب ر ة يشوف اللي بيموتهم يشوف اللي بيحتضرهم يعيش معدن شوية لقد م ت ع ا ل قال النبي عليه الصلاة ت في عينه من ه كما أكثر ذكر م الموت لم إلا الذات يذكره فإنه أ حثنا د أحد لقد في في العيش ضيقها عليه يذكره ضيق العيش عليه ساعة وسعها إلا إلا من ولم من ح ربنا أ ن نكثر من ذكر الموت ه افتكر ي لي بالك بتصلي وابب وانت انك تموت ستصلي ك و ي س و ا ن ت افتكر جارك اللي مات وابوك اللي مات وحبيبك اللي مات وقريبك اللي مات وابنك اللي مات وزوجك او زوجتك, زوجتك اللي ماتت. افتكر ل ل ي ماتت ا دول ستقشع في صلاتك معقول يعني افتكر الموت في ا ل ص ل ا ة ايوه النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث انس الذي في م س ل م الفردوس للديلمي وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر الموت في صلاتك اذكر الموت في صلاتك ف إ ن الرجل إ ذ ا ذكر الموت في صلاته حري أ ن يحسن صلاته اسمع عني ما وصلي ص ل ا ة رجل لا يظن أ ن ه يصلي غيرها ا ل ك ل م ة ا ل ل ي ب نسمعها من ا ل أ ئ م ة صلوا ص ل ا ة مودع و إ ن كانت بهذا اللفظ لا تثبت عن النبي ع ل ي الصلاه لكن معناها ثابت كما سمعت صل ص ل ا ة رجل لا يظن أ ن ه يصلي غيرها يعني أ ن ت بتصلي استعظل أ ن ت دي آ خ ر ص ل ا ة و هتموت بعدها ق ل ا ص افتقر انك هتموت هتحسن صلاتك افتقر اللي مات و اذكر ا الموت في صلاتك هتحسن صلاتك فتلقى الله جل و علا ب ص ل ا ة م ت ق ب ل ة الله جل و ع ل ى يحث الظالمين و ا ل ط غ ا ة والمعتدين أ ن يذكروا الموت عشان ذكرهم للموت سيوقفهم عن ظلمهم ش ف ربنا ذكر المدفين ذكر لقاء اللفين وكذلك أ خ ذ ربك إ ذ ا أ خ ذ القرى وهي ظ ا ل م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل ي م شديد إ ن في ذلك ل ا ي ة لمن خاف عذاب ا ل آ خ ر ة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قال الله جل وعلا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ربنا بيقول قبلها بشويه كلا إن الانسان ليطغى طغيه ان راه استغنى غنا اعمى عينه عن دينه كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى الراء واستغنى ش ف و ان الى ق ا بعد ايه إن إ ل ربك الرجع في موت في لقاء ربنا في رجوع في دخول ق ب ر ان الى ربك الرجع ربنا ب يذكر ا ل ط ا غ ي ة إ ن في ا ل ج و ع ق د ا م ربنا إ ن في موت إ ن الكرسي ده مش هيدوب لك انت ش ف ت ا ل ل ي كان ظالم ز ي ك مات ب ا ل س ك ت ة ا ل ق ل ب ي ة على الكرسي بتاعه و ش و ي ة واحد ت ا ن ي ظ ل م مات ب ا ل س ك ت ة ا ل ق ل ب ي ة على الكرسي ب ت ا ع ه ق د ا م ع ي ن ي ك عشان ما, تظلم ما تظلمش فوق بقى انت ش ا ي ت ان ا ل ل ي كان عمل الهيلمان و ا ل ق و ة والبطش و ضرب هنا و آ ذ ى هنا و عذب هنا مات ق د ا م عيني كان بيتمنى الموت و م ا ق ا ل و ش ل ك ل عندما جهله عظم عنه قصم الله عنقه انت شفت فالطاغيه ذكر نفسك بالموت عشان تفوق من غفلتك من طغيانك من ظلمك من غيك ده انت حضرتك وانت بتاكل ا ف ت ك ر الموت معقول ه ي ت ص د نفسي لا مش هتاكل حرام وانت ماشي في الشغل راح الشغل الصبح ا ف ت ك ر الموت افتكر ا ل مش و ت م عارف اشتغل لا هتشتغل لله هتشتغل لله عشان ل ن د م ا ت ق ب ل ربنا تحمد على هذا العمل الصالح هتشتغل العمل الصح مش عمل الحرام مش ربنا قال قال لنا ربنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه و إ ل ي ه ن ش و ر وانت ماشي في طلب الرزق وانت بتاكل رزق الله افتقر انك رجاله إ ن ك تموت إ ن ك تقبله إ ن في نشور إ ن في موت وحشر ونشور و و ق ف أ م ا م الله جل و ع ل ى هذا يجعلك لا ت أ خ ذ إ ل ا الرزق الحلال ولا تضع في فمك الا ل الحلال ح تنام, تنام استحضر ق ب ما تنام إني ب ت ك يوم ا م يبقى ا ل ل ي عملتلهم غلط هتخليهم يسمحوك ا ل أ و ل قبل ما تنام هترد الحقوق قبل ما, ما تنام هترد ا ل أ م ا ن ا ت قبل ما تنام هتسترض أ م ك قبل ما تنام ا ل ل ي أ ن ت أ خ ذ ت حقه هتدهوله لانه هتموت باسمك ربي و ط ا ا ل جنبي و ب ي ك أ ر ف ع و ه ن أ م س ك ت نفسي ممكن ما ترجعش ثاني و أ و ما ت ق م النوم ب ر ض و افتقر الموت ب ر ض و افتقر الموت إ ن أ ن إن ت قوت من الموت ممكن ما تكملش الحمد لله الذي أ ح ي ا ن ا بعدما أ م ا ت ن ا طب خلاص خلصت بقى خ ل ص راحت علي و إ ل ي ه النشور يعني خلي بالك هو أ ح ي ا ك بعد ما كنت ميت يبقى كده حي خلاص على طول لا لا ده في النشور برضه و إ ل ي ه النشور فتذكر نفسك عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم بل في جوف الليل كان النبي يمضي وسط طرقات ا ل م د ي ن ة ينادي النبي ب أ ع ل ى صوته صلى الله عليه وسلم والناس نوم في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل ينادي رسول الله أ ي ه ايها الناس أ الناس أ ذ ك ر ا ل ل ه أ ذ ك ر ا ل ل ه ن ب ي صحيح مسحراتي ا د فعل ا ل م س ح النبي صحيح أ ي ه ا الناس أ ذ ك ر ا ل ل ه أ ي ه ا الناس أ ذ ك ر ا ل ل ه جاءت ا ل ر ا ج ف ة تتبعها ا ل ر ا ج ف ة جاء الموت بما فيه يعني النبي عليه ه و س ل ا ق و ل ق م و ا المتار و ق ر ب منهم صلوا المتقرب و اقرب منهم اذكر و ربنا المتقرب و اقرب ا و ل منهم ا جايب أقول لك و اقرب منك قوي اطع ربك تب الى ربك المال الحرام ش ي ل ه الفلوس اللي في البنك الربوي ط ل ع ه ا و ح ط الفوائد في اي م ص ل ح ة خ ي ر ي ة بحيث لا تحمد من ورائه المال اليتيم ا ل ل ي ارادته بدون ا ت أ ك ل النار يوم القيامه ت م و ت كفى بالموت واعظم انت مسك في الارض لماذا ي حج وانت عندك ستين سبعين س ن ة واخوك مات ووزع تركته امامك لسه بعيد قريب منك ب ر ض ا بترجع الجار الذي ي م ل ك ج ج ا ر ك ا ل ل ي ك و م لديه مشاكل عشان ح ت ا ل جدار ولا ع شباك ا ن ش فتحه ولا عشان خبطه خبطه عمل مشاكل عليه فابني فقال النبي ما هذا قال يا رسول الله جدار بيتنا وقع ونحن نقيمه قال النبي عليه السلام ا ل أ م ر أ س ر ع من ذلك يعني إ م ا ابنهوش لا ابني بس ع ا ر ف يعرف ان انت ممكن قبل ما تكمل بنات قبل ربنا مش في كتير كتير بنوا ع م ا ر ة و م سكنوهاش صح مش في كتير كمل ش ئ ه جوازه وما دخلش فيها مش في كتير فيوم فرحتهم قبل ما و ص ل و ا بيتهم كندخلوا ا ك ب ر ه م صح تزود من الدنيا ف إ ن ك لا تدري إ ذ ا جن ليل هل تعيش إ ل ى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أ ر و ا ح ه م ل ي ل ة القدر وكم من صحيح أ م س ى و أ ص ب ح لاهيا و قد نسجت أ ك ف ا ن ه وهو لا يدري فتجهز وهيئ نفسك واذكر لقاء ربك واذكر الموت ل ت س ت ح ي من ربك كما قال نبيك صلى الله عليه و سلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا كيف نستحيي من الله حق الحياء يا رسول الله قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ ا ل ر أ س وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت و ا ل ب ل ا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء اذكر لقاء ربك اذكر الموت اكثر من ذكر الموت ولا تكره ه ل أ ن الذين يكرهون الموت ويحبون ا ل ح ي ا ة عمروا دنياهم وخربوا إ خ ر ا ه م فهم يكرهون أ ن ينتقلوا من العمار إ ل ى الخراب ولو عمرنا أ خ ر ا ن ا بالعمل الصالح لن نكره لقاء الله ولن نكره الموت سيكون الموت ت ح ف ة للمؤمن كما أ خ ب ر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصعبه وسلم آ ل ه وصعبه و يا عبد الله كفى بالموت واعظا الله يذكرك به في موت جيرانك و أ ص ح ا ب ك و أ ح ب ا ب ك اللهم ص ل ا ل ل ع ل ي يذكرك به في مرضك أ و مرض قريبك كفى بالموت واعظا اللهم صلى ا ل ع ل ي يذكرك به في الشيب الذي جاء في شعرك أ و الضعف الذي جاء في بصرك أ و الانحناء الذي جاء في ظهرك أ و المرض الذي أ ل م ببدنك فكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبقا للعيون وهادما لللذات ومفرقا للجماعات وجدير بمن الدود آ ك ل ه والقبر مسكنه وملكان في القبر جليسا أ ن يذكر الموت دائما ويعمل للقاء الله وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيت مهما تفر س ت أ ت ي ك س ك ر ة الموت ف ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يذكرنا بلقائه و ان يعظنا ي بالقرب منه و ان يرزقنا اياكم حسن الختام و ان يجعل خير اعمالنا اواخرها و غير ايامنا يوم ان نلقاه اللهم ارزقنا قبل الموت توبه اللهم ارزقنا قبل الموت توبه اللهم ارزقنا قبل الموت توبه و ثبتنا عليها و عند الموت شهاده و عند الموت شهاده و بعد الموت جنه و نعيما و بعد ا ل م و و ن ع ي م اللهم ارزقنا حسن الكتاب و انت راضنا عنا يا رب العالمين و ارزقنا ر ف ق ة النبي ا ل أ م ي ن في أ ع ل ى جنات تخلي اجمعين مع أ م ه ا ت ن ا و ابائنا و أ ز و ا ج ن ا و ذرياتنا و إ خ و ا ت ن ا و أ خ و ا ت ن ا و المسلمين و اشفي جميع مرض المسلمين و ارحم موتانا و م و ت المسلمين فضلك و كرمك رب العالمين إنك ن ع م المولى و نعم النصير و صلى الله و سلم و بارك على النبي ا ل أ م ي ن و على آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن و الحمد لله رب العالمين السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته